والعاقِرَةُ المُتَصَيِّرَةُ رَاعُ الْوَارِ إِلَّا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لِصَحَبَتِهِ إِبْعِيرَ رَاعٍ saw xawgo fadle badan iyo waxyarii ka fadliga fardeyrtii oo kale isu diiday way aradullaahu wa alaa buru alaa asrillaahu wa qaala wa suuidi akhbara nabiyyu sallallaahu alayhi لا سوما النهار ما لو نوى سوما نريا ولا قوبا الليلة هذه نوى تيقن عليها ما اشتنت عن رحي فقال رسولة الرسول الى وحوري صلى الله عليه وسلم وحوري أعمت الذي قلت ذلك أعمت ما ذلك الذي قلت يري ذلك الكملت ليلي فقلت الله حقوري قد قل قلت وان إلي بأبي أنت وأمي wayd ayaa waxa uu furay qara wuxuu rafiin marka digulla taastay oo ma wada sidari caaral qas ee fasul saw waxa uu ka aafur wa naxay xaw qab salaad uu kale istaag wasan kaso bii shar disha raad taayay sidda xabal bood xayira feen waxa uu soo tooray gu 10 abuu saariha tabanaba وذلك قاسنا ومثل الصيام الدهن مثل الصيام الدهن صنع صنع كيوكاله ومعرفي وحور دقمع ترون معلمات ورخ الصدحة معلمات بشك صنع صنع صنع بشي ومعرفي ودقمع من جاء بلحصنك فله عشر عمثالي حوية وذلك قاسنا ومثل الصيام الدهن صنع مرضا صنع صنع كيوكاله قلت وحاملي إني علي الله وضيق وانه وذلك أفضل من ذلك أنت أحكم على البحور فاصمها بوصايا من مارب وأخبر يومي لي لمن مع الله إسكافر قل سواحغر إني عن الله ضيق ولا ولا إني عن الله ضيق ولا وذا أفضل يكبر من ذلك قال على البحور يوم مارب الصن وأخبر يوم مارب إسكافر لذلك كأس وسياط ودعون عليه السلام لله توسم كيسى وهو يسون أفضل الصيام الصوم كوفر لبروهيان فقل سبحانه لي أن يعرفه فوضيه قوانا هو ذا أفضل من ذلك انت انكبرت عنه و ذايا إن عمالنا ما معلنا أفضل انكبرت عنه و ذايا وعي فقال وحور الله أفضل من ذلك وحكف لبروهيان وفي رواية وحير قال وحور الله الصوم صوم مجرو فوقة الصوم فوق أخي داود عليه السلام وراكبنا من الله الداود صوم حيث الصوم كسر غيّا من مجروه شبر الدهر وحول الصوم برتى فصوم صوم يوم ماله وعفر يوم مال لا عفر الققف مال لا صوم مال لا عفر وحيك دين تعي لبيط صومك بلا صنف لح بلا ضو صومي لح بلا لكن بس لا سوى لكن shaqo ajir gaabiyah waxba dayay xataa bil soo ay samad bank oo oo soo ka badayay haye way waya bishii markaas oo inta 12 bilood oo dhiganso markaa taan bay u dhacaysaa bishii kaliye oo mid لحنا لحنا بنضوي الصلاة لا نحن بنضوي الصلاة نحن و حاجة تراه أجريها واسدى وحقة تراه عند الله جهدي أجريها ونشون سأصلقه وائل هذا الحديث ورني عبد الله من عمر وعاص ولا يا عبد الله بن عمر وعاص من وائل القرآن السحبي وكميله بترك وطار ترى هاي وحي نبي نبي الوسواد جيم صلى الله عليه وسلم قدر جري ايه ولذلك أيها الحويا يا عبدالله من عمر وعاصة وحول بواسق <تصفيق> ريسا وحلقية وحالب النبق عليه السيهاي بنا سيقرته حولي أن عرض سيقرته والسيهاي في دعين وحولي يا محيري يا رسول الله أأتو كل ما أسمع منك في الغضاء والغضب رسولك لا يوحك الصور قام بقل أمال علي السناتين أمال علي السناتين ما انك أقرأ فأسو عليه السلام وعام ويقول الله حقا حدان عراض لا أقول إلا حقا حدان عراض يا حدان عراض قلت الله حقا ما قاله حقا حليس وحد دمائي واربو في النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فردنا من يا سي الصحابي سودة واي نبي الله داود سونا وأحد أمياء ابن إسرائيل بوع. ابن إسرائيل بكل أمياء وبنائين. برقا إسرائيل أي برقا كميدةها أمياء دوجي. نبي الله موسى أيو كنبي بلى الله سبحانه وتعالى وحياه رزق وحكمة لنا الله داود منك يا الله نبي فلسطين عليه السلام الزبور لينسي رزق سعي حيد الله سبحانه وتعالى وفصل الخدام وفضل iyo waxa way markaas soo xan Ilaahay subxanahu wa ta'ala faxyuhu iyo nabdiyo iyo wax walba ilaahay soo baray isfaran u socaar waxa sheegay dotiyade habu xukuma jiray Ilaahay subxanahu wa ta'ala ya u xur ya daawudu na jaalnaka fil ardi khalifatan fa haqquna ila nasib alhaq taqsiha hawka xukuma وسقاعت كافا يوغو كاسوف وسقاعت كافا صرا كدومو مرفاع سوها ويان لابد دودي ساوييت ووسو قري فرغاسو كانح الراجي و الى هي هالحي من واحد عدي مدي ان نحن ديكونوا عند الله يا انا كبقى قد اصحابها دبلص صودو كالو ودي جي سيدي دراسه خارجي راحو خيدا عندو و خا مسودا و خا اسكو حيسمايو طودو دا الله عليه السلام لا ينن إيه دوديسي يوم من حكمي. ما بدي نن إيه دوديسي أيوم من حكمي. كذي بحاجة عليه. العيرة فحكمت داود على خصمي بدونه إياه. كي واحد ظلمي أيوم بره حكمي. قد يروش يقصي لمن الله داود مد ورخو حكمي أيوه يقصي إن ورخا سحويان فقولا امتحامي وانسحاني تلو قد واحد عليه مركع لبدو في مركه ضارع محله غلاك مين وضوء midba sheega warkii oo sida iyo sida ay soo suuddo videoo. Peski ka la turaa miy oo kan u dhageysay ay warqad miy buxkooyo. Cid wehed caday imtihan marka ayuu inaahayd rabbiiuduudu dafudii sii qurxaasoo waxa weeyaan dhacay markaa ku ciyee sujuud ilaahaan oo tababar ka subhana taala kisoo soo daasee oo laa ishqalo tacala oo xaqoonaas ka dhigidha walaal laba dad ku ishaadeey soo labadoodi wada yeesan ayuu mid markaa asxaabta markuu من sawbada bilay oo xuduudaha asaasiga ah ee hukamada iyo barka ay yihiin waxa xaqiiqada ha dooga socdaa taas oo sidaa waxa shirka badan soo socda waxa weeye labada nimo kale hukamay ana kadba doodiisi dibta ki kale wax dib ku sii raaka bidno far far qor qati wadan labadooda ka wixsheegaynaa oo dafar qati ma istaa waxa كديبنا عيل من كيدي من أي عيل أنا قصدها في الصور أنا واحد ولا ينتظره رح إذا يدوبين الله داود أيام جوارد على هذه جوارد من كيدي أبو عيل قومان الدري وقدره بس معناها أضمر قاوحة دمشق ونحن عاص من كبرق ayyu gudu si din ka da wadi dinki bu xta gade somma gabdey bu guhul si marka rin kam loo aanasa ayaiya shaya wa be taiya na doon xka jira mana ya an ba gabar gu oo sida soo waxanno waa wax baanxa jira bidura a na bau sa wax no aasa na kadda jirahi no si noo asasa gawan gaba inu jilaada waxa loo asas wax jira inu naahad aduwa dita wax jama waxas suuf oo gawan sigi ke lu jla ayyuqaas e na kaugu di wax waxti j bale wa inta pambe ee gawan nu jilaadayo sina saayda jira taas ومرت صحويا حراميا وايه اللهم صل على سيدنا اذكروا الله اه وقال الله بن عمرو رضي الله عنه ما قال وحر قال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا الصوم خلقك عل حديثه صيام الداود <سؤال> وأني بالله الداود صوم في سعيه السنة <السلام> واحب الصلاة الصلاة اللوق فحجب يلا على حديثنا صلاة الداود وهي وكارو فيها يراموس يسحب الليل لها لكن بركي ويقوم يستأنس في لسه وصدح للضامن وياموس يسحب اللس والسول لحمي للضامن وكانوا حيا في صوم يوم معلم ويفتن يوم الضالين. بي وهذي فربنا حليك مرك الله والله قيميا قيموس روحو يا سطح ميلو ميلو يساغي دري لخميرو ميلو حتى نو سحجرى ويسرير حويه حبيبك وايبس صحو ملي توصبات ملي تكون لوقيف لا شحت نحرارو سحجر لحجرو نحر لحجرو اللي بيها وايه عبد الصبح قيف أفر وقت افر ص صوا سو افر وقت صوا صبح لونج أفر صوا قيف يا رسلات بيت بوتاي راجل افرو تمام هل يسو بي هي lab iyo toban saacad lix xuquub laba lab iyo toban saacad toban iyo siddeed la soo xaday laba toban laba afar iyo toban saac أفر أفر ما هو حوية وصلاة للجميع سيقرار دلوسيق ويناس ويناس أفر من جباليسي يجب أن يكون تكوير ويحوية لحظة صحة ومساحة يؤفر استعجدنا سوطا الله فأنا الله صحة ومساحة قولها حسوية ويه اللهم صحة وعليه دون نسعم وعرب بن الله تعالى عنه قال وحين اوصاني خليلي صاحبي كيف اجعل النبي جويدا صلى الله عليه وسلم وحين دبرني بثلاثه صدخ رضي الله تبارك خليلي وحيذا واه جاع قلبي كسو يوم ثلاثة أيام الصبح الأولين قصروا من كل شهر بالقصة ورقة الضحى يلور عوض برق في الضحلا لبي أفر جديد وطول قطع جديد برو بحره ويا يوم الظهر إلى الظهر يوم صلاة رث قلت وكذا وأحرر عن بلاك يطرق على الجاري على قبل أن أرامي ترى صيح الكور وعن محمد بن عباد بن الجعفر قال وحول سألت ووادي جاء بن عبد الله قالها الرسول النبي الذي لقب لهي صلى الله عليه وسلم قالوا صوي يوم الجمعه قال لك يا جماعه الصوم كده قالوا وحولن دعوا حاولنا هي وزاد المسلمون